سم الهلال إ ذ ا عاينته قمرا إ ن ا ل أ ه ل ه عن وشك لاقمار ولا تقولا حجين إ ن ه لقب و إ ن م ا يلفظ التلقيب أ غ م ا ر هل صح قول من الحاكي فنقبله أ م كل ذاك أ ب ا ط ي ل و أ س م ا ر أ م ا العقول فالت أ ن ه كذب والعقل غرس له بالصدق أ ث م ا ر ما هاج للحازم الماضي سوى حزن عود يجاوبه في الشرب مزمار هل تعرف الماء تغشاه القطا زمرا قبل الصباح وفيه الجن سمار ك أ ن كيوان في ظلماء حندسه من الهمود وطول المكت مسمار من يرزق الحظ يسعد أ ي ن كان به ومن يخيب ف إ ن الموت مضمار كانت عجائب والمقدار سيرها إ ل ى ابن حرب و ل ا ق الحتف عمار مافات أ ع ي ا ولم ترجع إ ل ى مضر عين وجول في ا ل آ ف ا ق أ ن م ا ر ينهى لسانك عن شيء منافقه والسر بالشيء ينهى عنه أ م ا ر لا ملك للملك المقصور نعلمه وكل ملك على الرحمن مقصور مضت قرون وتمضي بعدنا أمم لم الأرض قرون والسر الصور رمل بعدنا أن ينفخ يحص أعداد خاف ساكنها إلى وكل ذلك عند الله محصور أ م و ر سكان ه ذ ه ا ل أ ر ض كلهم كلفظهم فيه منظوم ومنثور يلقي المهند م أ ث و ر ا أ خ و كرم ولا يشيع قبيح عنه م أ ث و ر جيب الزمان على ا ل آ ف ا ت مزرور ما فيه إ ل ا شقي الجد مضرور أ ر ى شواهد جبر لا أ ح ق ق ه ك أ ن كلا إ ل ى ما ساء مجرور هون عليك فما الدنيا ب د ا ئ م ة و إ ن م ا أ ن ت مثل الناس مغرور ولو تصور صورته أهل الدهر صورته لم يمس منهم لبيب وهو مسرور لقد حججت فاعطتك س ر ا ع ن ة فهل علمت ب أ ن الحج مبرور والخير والشر ممزوجان م ف ت ر ق ا فكل شهد عليه الصاب مدرور وعالم فيه أ ض ا د م ق ا ب ل ة غ ن ا وفقر ومكروب ومقرور تخيل من بني الدنيا غدا عجبا للمكفرين وكل الناس محسور ك أ ن إ ع ر ا ب أ غ ر ا ب فووا زمنا بالدو فينا بحكم النحو م ح س و ر فناطق يسكن ا ل أ م ص ا ر من عجم نطق ابن بيداء لما يحويه سور وناظم لعروض الشعر عن عرض وما يحس ب أ ن البيت مكسور ومغتد بحبال الصيد ينصبها كما يفيء له من ذاك م ي س ر لا يبصر القوم في مغناك غسل يد على الطعام إ ل ى أ ن يرفع السور ولا يكن ذاك إ ل ا بعد كفهم أ ك ف ه م ويسير الفعل ميسور ف إ ن تقريب قدام الفتى ح ر ض ا والضيف ي أ ك ل ر أ ي منه مخسور الصمت أ و ل ى وما رجل م م ن ع ة إ ل ا لها بصروف الدهر تعثير والنقل غير أ ن ب ا ء سمعت بها و آ ف ة القول تقليل وتكثير والعقل زين ولكن فوقه قدر فما له في ابتغاء الرزق تهدير ما باختياري ميلادي ولا هرمي ولا حياتي فهل لي بعد تخير ولا ا ق ا م ة الا عن يدي قدر ولا مسير اذا لم يقض تسير زعمت أ ن ك تهديني ل و ا ض ح ة كذبت هذا الذي تحكيه تحير غيرت أ م ر ا فهل غيرت منكره أ م ليس عندك للنكراء ت غ ي ر غير و أ ن ك ر على د ي الفحش منطقه إ ذ ا أ ج ا ز خنازير خنازير أ م ا الجسوم ف إ ن س في مناظرها لها من النحض تشبيك و ت أ ز ي ر ك أ ن ه ا ورجال ينهضون بها من ا ل ف خ ا م ة هونات بهازير يعزر الملك توقيرا وحق له على ا ل م آ ث م ت أ د ي ب وتعزير لهفي على ل ي ل ة ويوم ت أ ل ف ت منهما الشهور والفيا عنصري زمان ليس لاسراره ظهور قد اصبح الدين مضمحلا وغيرت ّ آ ي ه الدهور فلا زكاه ولا صيام ولا صلاه ولا طهور واعتاض حل النكاح قوم بنسوه ما لها مهور كانما الارض شاع فيها من طيب أ ز ه ا ر ه ا بخور أ ث ن ت على ربها السواري و ا ل ن ف ت والماء والصخور ونحن فوق التراب ثقل يكاد من تحتنا يخور لا تفتخر إ ن كل فخر لله واستعجم الفخور أ ل ا ترى أ ن أ م د ف ر ك أ ن ه ا آ ل ه ا السخور كم سبحت أ ر ب ع جوار لها بتسبيحها حبور فمن جنوب ومن شمال ومن صبا أ خ ت ه ا الدبور والشهب جمعا وشعرياها تلك الغميصاء والعبور فمجدوا ربكم إ ل ى أ ن تلفظ أ م و ا ت ه ا القبور فكل ما تفعل البرايا إ ل ا تقى ربها يبور والصبر حزم على الرزايا وقبلنا فضل الصبور وهل أ م ن ت م على ت ب ي ر أ ن يتداعى به الثبور فكل ذي م ش ي ة سيرمى ب ع ث ر ة ما لها جبور قال وقوفي وراء جسر و إ ن م ا ينظر العبور إ ن ابن آ س مضى ولكن دل على فضله الزبور إ ذ ا س ن ة بكى تشرين فيها وساعده بدمعته أ د ا ر فردي حيث شئت بغير أ ز ل وليس عليك من جدب حذار فذاك أ و ا ن تحضر الرواب لناظرها وتبيض الوذار أ ي ل ق ى العذر أ م أ ب ت الخطايا قديما ان يكون لك اعتذار ثلاث م آ ر ب عنس وكور ونهج قد أ ب ا ن ف ه ل ب ك و ر وبعض الناس في الدنيا كطير أ و ا ن ف أ ن تلائمها الوكور ذكور لا اناث لها ولكن قرائنها ا ل م ه ن د ة الذكور أ ر ف ت ك م بني حواء قدما فكلكم أ خ و ضغن مكور وما فيكم على الاحسان جاز ولا منكم على ا ل ن ع م ة شكور أمور حلوم تستخف بها حلوم وما يدري الفتى لمن الثبور كتاب محمد وكتاب موسى وانجيل ابن مريم والزبور نهت امما فما قبلت وبارت نصيحتها فكل القوم بور ودار ساكن و ح ي ا ة قوم كجسر فوقه اتصل العبور يعطل منزل ويزار قبر وما تبقى الديار ولا القبور حمام فاتك فهل انتصار وكسر دائم فمتى الجبور وملك كالرياح جرت قبول فلم تلبث واعقبت الدبور أ ص و ل قد ب ن ي ن على فساد وتقوى الله سوق لا تبور ليطلع المليك عليك فيها و أ ن ت على نوائبها صبور للحال بالقدر اللطيف تغير و ا فلينع عنك تفاؤل وتطير و ا قد حار آ د م في القضاء و آ ل ه أ ف ل الملائك في السماء تحير و ا تتخيرين ا ل أ م ر كي تحظي به هيهات ليس على الزمان تخيروا وتديري عند السمات أ و السها فلكل جسم في التراب تديروا أ ن ا بالليالي والحوادث أ خ ب ر سفر يجد بنا وجسر يعبر واجهت ق ب ر ة فخفت تطيرا ما كل ميت لا أ ب ل لك يقبر من أ ح س ن ا ل أ ح د ا ث وضعك غادرا في الترب ي أ ك ل ه تراب أ غ ب ر ما أ ج ه ل ا ل أ م م الذين عرفتهم ولعل سالفهم أ ض ل و أ ت ب ر يدعون في جمعاتهم بسفاهه ل أ م ي ر ه م فيكاد يبكي المنبر جئنا على كره ونرحل رغما ولعلنا ما بين ذلك نجبر ما قيل في عظم المليك وعزه فالله أ ع ظ م في القياس و أ ك ب ر و ك أ ن م ا رؤياك رؤيا نائم بالعكس في ع ق ب الزمان تعبر ف إ ذ ا بكيت بها فتلك م س ر ة و إ ذ ا ضحكت فذاك عين تعبر سر الفتى من جهله بزمانه وهو ا ل أ س ي ر ليوم قتل يصبر لعبت به أ ي ا م ه ف ك أ ن ه حرف يلين في الكلام وينبر عجز ا ل أ ط ب ة عن جروح نوائب ليست بغير قضاء ربك تسبر والمين أ غ ل ب في المعاشر كم أ خ للدفر وهو إ ذ ا يسمى العنبر شرف اللئيم وكم شريف ر أ س ه هدر يقط و كما يقط المزبر س ل أ م غيلان الصموت عن ابنها وبنات أ و ب ر ما أ ب و ه ا أ و ب ر والشر يجلبه العلاء وكم شكاه ن ب أ علي ما شكاه قمبر اجعل تقاك الهاء تعرف همسها والراء كررها الزمان مكرر قالوا جهنم قلت إ ن شرارها ولهيبها يصلاهما المتشرر لا تخبرن بكنه دينك معشرا شطرا و إ ن تفعل ف أ ن ت مغرر واصمت ف إ ن الصمت يكفي أ ه ل ه والنطق يظهر كامنا ويقرر أ ص ب ح ت غير مميز من عالم مثل البهائم كلهم متحير يتخيرون على المليك قضاءه سفها ا ل غ و ا ت وليس فيهم خير فاكفف لسانك أ ن تعير و ع ل م ا أ ليس ي أ م ن ما يعيب معير ما حط رتبتك الحسود وما الذي ضر ا ل أ م ي ر ب أ ن يقال أ م ي ر و س ه ي ل اللماح صغر لفظه فانظر أ ه ي ر ه بذاك مهير وعهدتني زمن ا ل ش ب ي ب ة ذاكيا قبسي ف أ خ م د والخطوب تغير لا يستطيع الناس دفع ف ض ي ل ة بالقدر صيرها إ ل ي ك مصير ه ذ ه الكواكب للمليك شواهد منها الخفي لناظر والنير نمنا وما رقدت وحل مقيمنا والنجم في أ ف ق السماء يسير والمرء حياه المشيب فشانه عند الحبائب وهو نظر شير آ ليت لا يدري بما هو كائن متفائل ب ا ل أ م ر أ و متطير كالدار صبحها سوى قطانها فثووا بها وتحمل المتدير كيف احتيالك والقضاء مدبر تجني ا ل أ ذ ى وتقول إ ن ك مجبر أ ر و ا ح ن ا معنا وليس لنا بها علم فكيف إ ذ ا حوتها ا ل أ ق ب ر ومتى سرى عن أ ر ب ع ي ن حليفها فالشخص يصغر والحوادث تكبر نفس تحس ب أ م ر أ خ ر ى هذه جسر إ ل ي ه ا بالمخاوف يعبر من ا ل د ف ي ن ب أ ن يفرج لحده عنه فينهض وهو أ ش ع ث أ غ ب ر والدهر يقدم والمعاشر تنقضي والعجز تصديق بمين يخبر زعم ا ل ف ل ا س ف ة الذين تنطسوا ان ا ل م ن ي ة كسرها لا يجبر قالوا وادم مثل أ و ب ر والورى كبناته جهل م ر ء ما أ و ب ر و ا كل الذي تحكون عن مولاكم كذب أ ت ا ك م عن يهود يحبر رامت به ا ل أ ح ب ا ر ن ي ل م ع ي ش ة في الدهر والعمل القبيح يتبر عكس ا ل أ ن ا م ب ح ك م ة من ربه فتحكم الهجري فيه وسمبر كذب يقال على المنابر دائما أ ف ل ا يميت لما يقال المنبر و أ ج ل طيبهم دم من ض ب ي ة و ق ض ا من الحيتان وهو العنبر ولعل دنيانا ك ر ق د ة حالم بالعكس مما نحن فيه تعبر فالعين تبكي في المنان فتجتني فرحا وتضحك في الرقاد فتعبر والنفس ليس لها على ما نالها صبر ولكن بالكراهه تصبر ي غ ض و المدجج بازيا او اجدلا فيروح محتكما عليه القبر يا صالح اجعل وصف شخصك واسمه مثلين انك في بحارك ماهر ما فضه الانسان الا ف ض ة والتبر ت ك ب ي ر وجدك ظاهر والدر در للهموم تسره إ ن الجواهر بالاذات جواهر كذب الذي سمى المملك قاهرا نحن ا ل أ د ل ة والمليك القاهر وكذاك يدعى طاهرا من كله نجس ويفقد في ا ل أ ن ا م الطاهر يا رب ع ي ش ة ذي الضلال خسار اطلق اسيرك ف ا ل ح ي ا ة ا س ا ر و ك أ ن عمر المرء ش ق ة ض ا ع ن تسرى بانفاس له وتسار و ك أ ن م ا الدنيا كعاب اينا رجى لها س ل ة فذاك يسار ستعود اشباه لعاد م ر ة وتهب من رقداتها ا ل أ ي س ا ر و إ ذ ا الفتى لحظ الزمان بعينه هان الشقاء عليه و ا ل إ ع س ا ر الحظ يقسم عاش بشر مجدكا نظرا وعمر أ ك م ه ا ب ش ا ر وهي الحوادث ع و د ولواقح وشوائل وحوائل وعشار كم شرن من اري يكون مقيده ثغرا يشار له وليس يشار والفقر موت غير ان حليفه يرجى له بتمول انشار ونرى م ب ا ش ر ة التراب مهانه و إ ل ي ه ترجع هذه الابشار قد ظن من رزق الغنى بزكاته وغدا فلا فلح ولا تعشار لم يعط ربع العسر من اوراقه فترام من سقي الحياء اعشار ذهب الكرام فليتهم ذهب يرى ونضار احساب الرجال نضار ان يبق ى لا يهرم و إ ن يطرح إ ل ى حمراء م و ق د ة فليس يضار لا يدرك اليوم الذي خلفته تقريب س ا ب ق ة ولا إ ح ض ا ر أ ق ص ر ت من قصر النهار وقد أ ن ا مني الغروب وليس لي اقصار وينال طالب ح ا ج ة بفلاته ما لا تجود بمثله الامصار واذا الحوادث جهزت جيشا لها خمدت قريش فيه والانصار انا ما ح ج ش ت فكم تحج نوائب شخصي ويفقد عندها الاحصار قدم فلديه أ ع م ا ر ن س و ر قصار الهم منتشر ولكن ربه يوما يصير إ ل ى ا ل ث ر ا ك يصار والمعصرات من الخراد عواصف كالمعصرات صنيعها إ ع ص ا ر كم يسمع الناس العظات وكم ر أ و ا غير الجميل فغضت ا ل أ ب ص ا ر أ ف ط ر وسم اوصم و أ ف ط ر خائفا ً صوم ا ل م ن ي ة ما له إ ف ط ا ر و أ ر ا ع من تربي ولا أ ر ت ا ع من تربي وفي قرب ا ل أ ن ي س خطار من الحر من المعطار الزمان أبنائه وكأن بنوره كالصعيد كف الحر الربيع قطراً في زهر وروضه تعم بنشره ا ل أ ق ط ا ر متمطرين إ ل ى ا ل خ ي ا ن ة و ا ل أ ذ ى وهم السحائب ما لها إ م ط ا ر ومن ا ل ف ض ي ل ة للجوامد أ ن ه ا لا حس يتبعها ولا أ و ط ا ر ت خ ذ الغراب على المفارق موقعا ولقد علمت ب أ ن ه سيطار اللب قطب و ا ل أ م و ر له رحا فبه تدبر كلها وتدار والبدر يكمل والمحاق م آ ل ه وكذا ا ل أ ه ل ة عقبها ا ل إ ب د ا ر إ ل ز م د ر ا ك و إ ن لقيت خ ص ا ص ة فالليث يستر حاله ا ل إ خ د ا ر لم ناقة صالح لما تدر غدت ناقة أ ن الرواح يحم فيه قدار ه ذ ه الشحوص من التراب كوائن فالمرء لولا أ ن يحس جدار وتظن بالشيء القدير وكل ما تعطي وتملك ما له مقدار ويقول داري من يقول و أ ع ب د ي م فالعبيد لربنا والدار يا إ ن س كم يرد ا ل ح ي ا ة معاشر ويكون من ك ل ف لهم إ ص د ا ر أ ت ر و م من زمن وفاء مرضيا إ ن الزمان ك أ ه ل ه غدار تقفون والفلك المسخر دائر وتقدرون فتضحك ا ل أ ق د ا ر سم العدائد ما لها أ ج ذ ا ر والعقل أ ن ذ ر ن ا بما هو كائن في الدهر ثم تشعب ا ل إ ن ذ ا ر أ ع ذ ر ت طفلك سالكا ل نهج الهدى ولذاك في طلب العلا اعذار و ن ح ا د ر ا ل أ ش ي ا ء بعد يقيننا ان لا يرد الكائنات حذار بالصمت يدرك طائر ما رامه وتخيب منه ب ع و ض ة مهدار أ م ت ا ر من هذا ا ل أ ن ا م وكيف لي ومن الزمان وشره أ م ت ا ر ستر وبخل والتجنب و ا ل ن و ا أ س ت ا ر مثلك دوننا استار لو تترك الدنيا الفتى ومراده لوجدته يشتط أ و يختار أ م سى يذم الخاترين محققا والله يشهد أ ن ه ختار و إ ذ ا الغنى لزم الغني ل أ ج ل ه طلب المعين فذلك الاختار ولرب مشتار ترقى في الدرا فجنى المنيه في الذي يشتار لا تصحبن يد الليالي فاجرا فالجار يؤخذ أ ن يعيب الجار ه ذ ه سجايا ال آ د م إ ن ه م لثمار كل ظ ل ا م ة أ ش ج ا ر والله ليس بطالب من جابر ما نال أ ب ج ر وابنه حجار ضربت ك ن ا ن ة نجر خشب ف ت ي ة لقب مضى ل أ ب ي ه م النجار ثم استبيحوا ع ن و ة ف ك أ ن ه م جاروا وما ك ا ن ا ل ر س و ل أ ج ا ر فجرت قريش بالفجار وحربه ولكل نفس في ا ل ح ي ا ة فجار أ ه ج ر ولا تهجر وهجر ثم لا تهجر فيذهب ماءك ا ل إ ه ج ا ر واراك توجر حين توجر ناشئا ع ظ ة و إ ن لم يرضك ا ل إ ي ج ا ر و إ ذ ا بذلتم نائنا لتعوضوا عنه ف أ ن ت م في الجميل تجار فعل ا بن عمرو ما حماه شامخ صعب ولا ت ؤ ل ى الوحوش وجار قد عاد شوك ف ز ا ر ة متحرقا وتصدعت من د ا ر م ا ل أ ح ج ا ر لا ت أ س ف ن لفائت ما واحد يقضى له في نفسه إ ي ت ا ر ويود أ ن لا تنقضي آ ث ا ر ه ولتدرسن كشخصه ا ل آ ث ا ر تمشي علينا الحادثات ووطؤها كسن البوارق ليس فيه اثار أ ض ن م ت دهرك عن خطابك صامتا و إ ذ ا أ ب ه ت ف إ ن ه مكتار هذا م ر ؤ القيس بن حجر في الثرى دثرت معالمه ف أ ي ن دثار إن كان من قتل المحارب مجبرا قتل يسطى عليه ف أ ي ن يبغى الدار ت ل ف الكبير على تقادم سنه والطبع فيه ط م ا ع ة وكثار وتخاف من كون ا ل ر د ا و ك أ ن ه صيد ل ض ا ر ي ة الخطوب مثار فابعد من الثرثار حتى الورد من نهر على ا ل ض م ا اسمه الثرثار دنياك تشبه ناضحا مترددا من ش أ ن ه ا ا ل إ ق ب ا ل و ا ل إ د ب ا ر اليتما ل ح ب ر المداد بكاذب بل تكذب العلماء و ا ل أ ح ب ا ر زعموا رجالا كالنخيل جسومهم ومعاشر أ م ا ت ه م أ ش ب ا ر إ ن يزغروا أ و يعظموا ف ب ق د ر ة ولربنا ا ل إ ع ظ ا م و ا ل إ ك ب ا ر ووجدت أ ص د ا ف التكلم س ت ة بالميل منها أ ف ر د ا ل إ خ ب ا ر خاطت إ ب ا ر الشيب فودك بعدما خلق الشباب فهلهن ل إ ب ابار ر يستزغر الحي الحقير ودونه أمم توهم أنه جبار تتخير الحي توهم أغنت كفاك مطاعما وعباءة ا ل ودونه و أنه كأن أمم أ جشب أ م ا وبار فقد تحمل أ ه ل ه ا وتخلفت بعد القطين وبار والشخص في الغبراء غبر ف ا ن ت ن ى و ك أ ن م ا هو للغبار غبار يا طالبا ت ا ر القتيل أ ل م يبن ل ك أ ن كل العالمين جبار وتخالف ا ل أ ه و ا ء هذا مدع ف ع ل ا وذلك دينه الجبار اجزاء دهر ينقضين ولم يكن بيني وبين جميعهن جوار يمضي كايماض البروق وما لها مكث فيسمع او يقال حوار انوار مهلا كم ثوى من ربرب نور ولاحت في ا ل د ج ا انوار منع ا ل ز ي ا ر ة من لميس وزينب حتف لكل خ ر ي د ة زوار وتسير عن أ ت ر ا ب ه ا لترابها جمل ويورث دملج وسوار يرمي فلا يشوي الزمان إ ذ ا رمى سهما و أ خ ط أ ذلك ا ل أ س و ا ر ونسور للرتب للعلا فيردنا للقدر صرف نوائب سوار و ك أ ن م ا الصبح الفتيق مهند للقهر ماء في رنده موار قد ذر قرن ثم غاب فهل ه م ع ن ا أ ج ل هو للنفوس بوار إ ن غار بيه آ م ن ا في ليله ف إ ذ ا يغور فثائر مغوار صور تبدل غيرها فمعوض بالخيط خيط و ا ل ص و ا ر ص و ا ر إ ن ي أ و ا ر ي خلتي ف أ ر ي ه م ريا وفي سر الفؤاد أ و ا ر يخفي العيوب وفي الغيوب حديثها وغدا يبين أ م ر ه ا المشوار وونا الرجال العاملون وما ونا فلكن ب خ د م ة ربه دوار ويكر من جيش القضاء مسلط ث و ر و ش ا ب ة تحته خوار أ ط و ا ر دارك ب ع د ه من ظالم والناس مثل زمانهم أ ط و ا ر مازال ربك ثابتا في ملكه ينمي إ ل ي ه للعباد جؤار و أ ت ت على ا ل أ ك و ا ر جمع الكور والكور المسرح هذه ا ل أ ك و ا ر أ ي ا م س ن ب ل ة السماء ز ر ي ع ة وسهيلها فحل النجوم حوار أ م ا ا ل ق ي ا م ة فالتنازع شائع فيها وما لخبيئها اصحار قالت معاشر ما للؤلؤ عائم يوما إ ل ى ظلم المحار محار وبدائع الله القدير ك ث ي ر ة فيحور فيها لبنا ويحار ه ذ ه حروف اللفظ سطر واحد منها يؤلف للكلام بحار أ ف ه م أ خ ا ك بما تشاء ولا تبل يا حار قلت هناك أ و يا حار غرض الفتى ا ل إ خ ب ا ر عما عنده ومن الرجال بقوله سحار لم ت أ ت ي ع ص ا ل ي بما أ ن ا شاكر منها فتفعل مثله ا ل أ س ح ا ر طفئت وأشرقت عيون الناظرين وأشرقت عين ا ل غ ز ا ل ة ما بها عوار ويكون للزهر الطوالع منتهى يذوين فيه كما ذ و النوار ايزورنا شرخ الشباب فيرتجى ام يستقر بمنزل فيزار هيهات ما لم ينتفض من قبره مضر فيبعث او يا حب نزار اضللته وصبرت عنه فلا يدي ازمت عليه ولا الدموع غزار تطوى النظاره بالليالي مثلما يطوى بايدي الصائنات ازار والعيش حرب لم يضع اوزارها إ ل ا الحمام وكلنا أ و ز ا ر بين ا ل غ ر ي ز ة والرشاد نفار وعلى الزخارف ي ض م ة ا ل أ س ف ا ر و إ ذ ا اقتضيت مع ا ل س ع ا د ة كابيا أ و ر ي ت ه نارا فقيل عفار أ م ا زمانك ب ا ل أ ن ي س فاهل لكنه مما تود قفار أ ق ف ر ت من جهتين قفر م ع ا ز ة وطعام ليل جاء وهو قفار و إ ذ ا تساوى في القبيح فعالنا فمن التقي و أ ي ن ا الكفار والناس بين إ ق ا م ة وتحمل و ك أ ن م ا أ ي ا م ه م أ س ف ا ر والحتف أ ن ص ف بينهم لم تمتنع منه الرال ئ ولا ن ج ل أ غ ف ا ر والذنب ما غفرانه بتصنع منا ولكن ربنا الغفار وكم اشتكت أشفار عين سهدها وشفاؤها والمرء اشتكت مما ألم شفار والمرء مثل أشفار سهدها شفار عين الليثي يفرس دائما ولقد يخيب وتظفر ا ل أ ظ ف ا ر ولطالما صابرت ليلا عاتما فمتى يكون ا ل ص ف و ا ل إ س ف ا ر يرجو ا ل س ل ا م ة ركب خرق متلف ومن الخفير أ ت ا ه م ا ل إ خ ب ا ر يا ليل قد نام الشجي ولم ينم جنح ا ل د ج ن ة نجمها المسهار إ ن كانت الخضراء روضا ناظرا فلعل زهر نجومها أ ز ه ا ر والناس مثل النبت يظهره ا ل ح ي ا ة ويكون أ و ل هلكه الاظهار ترعاه ر ا ع ي ة وتهتك برده أ خ ر ى ومنه شقائق وبهار ما ميز ا ل أ ط ف ا ل في إ ش ب ا ح ه ا للعين حل و ل ا د ة وعهار والجهل أ غ ل ب غير علم أ ن ن ا نفنى ويبقى الواحد القهار و ك أ ن أ ب ن ا ء الذين هم ا ل ذ ر ا أ ع ف ا ء اهل لا أ ق و ل م ه ا ر يا ليت آ د م كان طلق أ م ه م أ و كان حرمها عليه ظهار ولدتهم في غير طهر عاركا فلذاك تفقد فيهم ا ل أ ط ه ا ر ولدي سر ليس يمكن ذكره يخفى على ا ل ب ص ر ا ء وهو نهار أ م ا هدى فوجدته ما بيننا سرا ولكن الضلال جهار والرزء يبدي للكريم ف ض ي ل ة كالمسك ترفع نشره ا ل أ ب ه ا ر فازجر عزيزتك ا ل م س ي ئ ة جاهدا واستكف ي أ ن تتخير ا ل أ ص ه ا ل م من د ي ن ة غ ر ي ب نازل لا ظابئ منهم ولا قيار أ م ا الذين تديروا فتحملوا وتخلفت بعد القطين ديار سار الزمان بهم إ ل ى أ ج د ا ث ه م وكذا الزمان ب أ ه ل ه سيار كن حيث شئت بلجه أ و ر ب و ة أ و و ه د ة سينالك التيار قد عرست عرس ا ل أ م ي ر بتابع ضرع ف أ ي ن حليلها المغيار والدهر سيد في ا ل خ د ي ع ة ضيغم في الفرس طائر مسلك طيار و ا ل أ ر ض تقتات الجسوم ك أ ن م ا هذا الحمام لتربها ميار والله يحمد كلما طال المدى طمت الشرور وقلت ا ل أ خ ي ا ر لا حظ في الدنيا لعالي ه م ة والوحش أ ف ض ل صيدها ا ل أ ع ي ا ر مال الفتى عقرت حجاه وماله حمراء ص ا ف ي ة ف ق ي ل عقار قرعت بماء وهي ذائب ع ز ج د وطفت عليه من اللجين نقار أ و د ى ابوها وهو أ س و د حالك ف أ ق ا م يخلفه عليها القار لو كان قدسا ثم هبت ريحها بهضابه لم يبق فيه وقار قد أ ف ق ر ت ه وفي تجنبها غ ن ا ومن المليك غناه و ا ل إ ف ق ا ر لو تحمل الشرب الرواسي أ و ه م و ا ان ليس فوق ظهورهم أ و ق ا ر و قد أ ذ ك ر ت ه ذ ه السنون من ا ل أ ذ ى لان أ ناسيها له إ ذ ك ا ر وتعارف القوم الذين عرفتهم بالمنكرات فعطل ا ل إ ن ك ا ر ما ل ل م ن ي ة من عوان أ ب ك ر ت ف أ و ت إ ل ي ه ا العون و ا ل أ ف ك ا ر هل تعلم الطير الغوادي علمنا أ م لا يصح لمثلها أ ذ ك ا ر لو أ ن ه ا شعرت بما هو كائن لم تتخذ لفراخها ا ل أ و ك ا ر يا ظالما عقد اليدين م س ل ي ا من دون ظلمك يعقد الزنار أ ت ظ ن أ ن ك للمحاسن كاسب وخبيء أ م ر ك ش ر ة وشنار ومع الفتى من نفسه ن م ي ة مازال يحلف أ ن ه ا دينار ليل بلا نور أ ج ن ب م ه م ة حبس ا ل أ د ل ة ليس فيه منار وهي ا ل ح ي ا ة ف ع ف ة أ و ف ت ن ة ثم الممات ك ج ن ة او نار اتعار عينك ي ب ن احمر ظله ويسوم ليس ببارح وتعار من قبل ب ا ه ل ة التي ينمى لها جداك قيلت فيهما الاشعار و ك ذ ا ك احكام الزمان و إ ن م ا ثوب ا ل ح ي ا ة وما يضم معار والدهر عار لا يغادر ملبسا فالمجد مندرس به والعار أ ع م ا ر ن ا جاءت ك آ ي كتابنا منها طوال وفيت وقصار والنفس في آ م ا ل ه ا ك ط ر ي د ة بين الجوارح ما لها أ ن ص ا ر ومن الرجال محارف في دينه وعن المقادر غ ض ة الابصار صلى فقصر وهو غير مسافر متيمما ومحله الامصار دفع ا ل ز ك ا ة الى الغني س ف ا ه ة وغدا يحج فرده الاحصار اني رقدت فعمت في نجج ا ل م ن ا ثم انتبهت ف ع ا د ن ي إ ع ص ا ر إ ن كنت صاحب ج ن ة في ر ب و ة فتوق أ ن ينتابها إ ع ص ا ر لا علم لي بم ا يختم العمر شجر ا ل ح ي ا ة له الردى ثمر تغنيك ساعات م و ا ش ك ة عما تقول البيض والسمر و ا ل إ ن س تهوى قربها أ ن س ا و ك أ ن ه ا ا ل آ س ا د والنمر حجبت عقلك عن م ح ا و ر ة بالخمر وهي لمثله خ م ر من سره بدن يعيش به فسروري التلويح والضمر ليل يجن وفي حنادسه قمر ت ج ا و ل تحته قمرو ا ل س و د في الهبوات يكشفها ح ض ر ا ل م ت و ن صدورها حمر والناس في ت ي ه بلا أ م ر والله يفصل عند ه ا ل أ م ر و ت ك ش ف ا ل غ م ر ا ت عن رجل وهو الجهول ب ش أ ن ه الغمر ا ليت ما في جيلنا أ ح د يختار لا زيد ولا عمرو عمنا على در ف أ ع و ز ن ا إ ن الجواهر دونها الغمر وارى المعاشر في غرائزهم سوء الطباع الختل والقمر نار فميتهم الرماد هبى و ك أ ن م ا أ ح ي ا ؤ ه م جمر وتشوقني في الجنح ز ا م ر ة ما دينها لعب ولا زمر أ ي ن الذين كلامهم أ ب د ا ً قطر الجهام وجودهم همر و ان يغمروك بنائل و ن د ا ً منهم فما بصدورهم غمر و ليس م ر ء في العصر أ ع ل م ه إ ل ا وباطن امره امر و اما اللئيم فعنده حلل وغدا الكريم وثوبه طمر طمر الجهول إ ل ى مراتبه ثم انثنى وحباؤه تمر عبر الشباب لامه العبر لا غابر منه ولا غبر كالادهم الجاري مضى ف إ ذ ا آ ث ا ر ه بمفارقي غبر ونعوذ بالخلاق من أ م م أ و ف ى المنازل منهم القبر ابر العقارب فوق السنهم م ح م و ل ة فكلامهم أ ب ر من ج ب ر ا ي ل إ ذ ا تخوفهم لا إ ي ل عندهم ولا جبر وخبرتهم فوجدت أ خ ب ر ه م مثل ا ل ط ر ي د ة ما لها خبر هل ي ع س م ن ك من لقاء ر د ا بالرغم أ ن ك عالم حبر وحصلت من ورق على ورق بيض يشق متونها الحبر فضت م ه ا ك ب ف ض ة سبكت ولقد قضى بتبارك التبر والله أ ك ب ر فالولاء له وكذا الولاء يحوزه الكبر لو لم تكن في القوم أ ص غ ر ه م ما بان فيك عليهم كبر والداء يطرد ب ا ل أ م ر وصرف الخطب وقت نزوله الصبر والعيش سقم لا س آ م ل ه وجراحه يعيا بها السبر والناس خيرهم كشرهم وتساوت النعرات والدبر م ا آ ل ببر إ ن وصفتهم إ ل ا ضراغم جدها ببر هاو إ ل ى وهد يخالفه راق الهضاب ك أ ن ه وبر يوفي على شرفات منبره من همه التحقيق والنبر يتلو ا ل ع ض ا ت وليس متعظا بل شده لحزامه ضبر قد أ ق ط ع الصبروت ي م ن ا ب ا ل آ ل المروت ة فيشحب السبر ا و د ى الزمان بذي ا ل أ م ا ن فلا العرجي موجود ولا جبر أ ش د د يديك بما أ ق و ل فقول بعض الناس در لا تدنون من النساء ف إ ن غب ا ل أ ر ي مر والباء مثل الباء تخفض ل ل د ن ا ء ة أ و تجر سل الفؤاد عن ا ل ح ي ا ة ف إ ن ه ا شر وشر قد م ل ت منها ما كفاك فما ظفرت بما يسر صدف الطبيب عن الطعام وقال ماكله يضر ك ل يا طبيب ولا خلاص من الردى فلمن تغر والعام يمضي دولتين فمنهما ومد وقر وكذاك عام بعده وغفلت عن عمر يمر و أ ر ى النوائب لا تزال ك أ ن ه ا سحب تجر إ ن تنهزم خيل لها فحذار من أ خ ر ى تكر قمر يلوح مخبرا بالهلك او شمس تذر دهما توافين السنون ولم يكن فيهن غر والدرع لا تنجي الفتى و ك أ ن ه ا في العين ق ر ان غاض بحر م د ة فلطالما غدر الغدير فلكن يدور بحكمه وله بلا ريب مدير ان من مالكنا بما نهوى فمالكنا قدير اولى فعالم ادم باهانه المولى جدير قال صومي ولست ارفع سومي ووفودي على ا ل م ن ي ة فطر أ ي ه ا الشيب لا يريبك من كفي مقص ولا يواريك خطر ان نهيت النفس اللجوج عن ا ل إ ث م وطابت ف إ ن م ا أ ن ت عطر لحت مثل الكافور كفر ذنبا فلتبرد إ ن كان أ غ ل ي قطر ضحك الدهر في محياك مكر ما له غير أ ن ي س و ء ت فكر واعتقاد ا ل إ ن س ا ن فيك جميلا منه لا ينالها منك شكر وحديث ا ل مسموع يوزن بالعقل فيضوى إ ل ي ه عرف ونكر ليس بالسن تستحق المنايا كم نجا بازل وعوجل بكر وعوان حازت خ ل ي ك عاب ف ا ج أ ت ه ا من الحوادث ذكر قد ركبت الوجناء في جوشن الحندس أ ك ر ى في رحلها وهي تكر راجيا خ س ن ح ا ل ة انت خطتني فاعمالها ليحسن ذكره ساهرا عمر ليلتي و ك أ ن ي طائر تحته من الكور وكر أ ت ق ض ى مع الصباح فلا أ ط ل ب رزقا وبي من السحب سكر عكر العيش في إ ن ا ئ ي وهل يؤمل من صفوه وقد فات عكر س أ ل ت ن ي عن رهق قيل وعتر أ ي ن إ ل ا الحديث قيل وعتر خاب من خلف ا ل ح ي ا ة هتيكا ما عليه من ا ل د ي ا ن ة ستر والفتى والردى كراكب رج إ ن م ا نفسه من الموت فتر ان تطل ع ي ش ة ف إ ن المنايا سوف يقضى لها بمن عاش وتر من عيوب الكبير قولهم انزل يوما قد أ د ر ك الشيخ هتر اصبر فمن حيث أ ه ي ن الحصى يكرم في أ د ر ا ج ه الدر نحن عبيد الله في أ ر ض ه و أ ع و ز المستعبد الحر بفضل مولانا و إ ح س ا ن ه يماط عنا البؤس والضر أ م ا يرى ا ل إ ن س ا ن في نفسه آ ي ا ت رب كلها غر في فمه عذب وفي عينه ملح وفي مسمعه مر يكر موتانا إ ل ى الحشر إ ن قال لهم بارئهم كر يخلف منا آ خ ر أ و ل ا ك أ ن ن ا السنبل والبر والمد يكفيك ولكن في طبعك أ ن يدخر الكر بنوك ب يا دنيا على غ ر ة لو لم ي غ ر بك ما سر وهي المقادير فذا حتفه ق ي ض وذا ميته قر لو شاء ربي لصاغني ملكا أ و ملكا ليس يعجز القدر أ ي د مني وقال أ ي د م ن أ ر ق ت ك وهو الجبار والهدر في أ ص ل ن ا الزيغ والفساد وهذا الليل طبع لجنحه الخدر قد علم الله أ ن ن ي رجل لا أ ف ت ر ي ما افتريت يا غدر اعلم أ ن ي إ ذ ا حييت قدم و أ ن ن ي بعد م ي ت ك مدر كم من رجال جسومهم عفر تبنى بهم أ و عليهم الجدر يغدو الفتى ل ل أ م و ر يلمح كالباز ي وفي طرف لبه سدر لا ازعم الصفو مازجا كدرا بل مزعمي ان كله كدر ما جدري أ م ا ت صاحبه من جدري أ ت ت به جدر ما سدرت في العيان أ ع ي ن ه م لكن عيون الحجى بها سدر والبدر بعد الكمال ممتحق ففيما يا قوم تجمع البدر كيف وفى للخليل مؤتمن وطبعه ب ا ل أ ذ ا ت مبتدر والعالم ابن والدهر والده نجل غوي ووالد غدر في الترب والصخر والثمار وفي الماء نفوس يصوغها القدر فصادر لا ورود يدركه ووارد لا يناله صدر إ ن سلم المرء من عواقبه فكل رزء يصيبه هدر والرجل إ ن حل خدر غ ا ن ي ة كالرجل في المشي حلها خدر يضمنا الجهل في تصرفنا ما شد منا رهط ولا قدر نطلب نورا يلوح ودون ذاك الظلام والغدر ودون تواضعوا ساطعه ذاك فالشهب ي خ ط و ب ترتفع ف ا ل عند الرجوم تنكدر لا يطلع الغرب شافيا ض م ا حتى يرى قبل ه وهو منحدر والسهل قدامه ا ل ح ز و ن ة والصف من العيش بعده كدر فدر جودا فدر ز ا خ ر ة حصنت ساوى ا ل أ ن ي س و ا ل ف ت و إ ن وطئت هالك الوغى فرس فجسمه بعد روحه مدر لعمري لقد فضح ا ل أ و ل ي ن ما كتبوه وما سطروا وقد علم الله أ ن العباد إ ن يرزقوا ن ع م ة يفطروا وان عجبوا لاحتباس الغمان ف أ ع ج ب من ذاك أ ن يمطروا ك أ ن ه م لقديم الضلال جمال على نهجها تقطر اذا القوم صاموا فعافوا الطعام وقالوا المحال فقد افطروا ايا سارحا في الجو دنياك معدن يفور بشر فابغ في غيرها وكرا فان انت لم تملك وشيك فراقها فعف ولا تنكح عوانا ولا ب ك ر ا والقاك فيها والداك فلا تضع بها ولدا يلقى الشدائد والنكرا سمعنا وشاهدنا البدي وحسبنا من العيش انفهنا لخالقنا شكرا اذا ما فعلت الخير فانس فعاله فانك ما تنساه احيا له ذكرا وحاذر من الصهباء فهي ع د و ة من الصهب مشت في مفاصلك السكرى ولا خير في ا ل م م ك و ر ة الخوض أ ض م ر ت لك ا ل غ ل ة وامتارت جوانحها مكرا ا إذا صح فكر المرء فيما ينوبه من الدهر صح بحادثة ح فكر فكرا سيف كانت بكر ر لم يشغل فكرة وتغلب من م ينوبه و ه ف أ م س ت ترامي عن حرائبها بكرا كريث عن الشهر الكريث وجزته فما لي أ ك ر ى عن زماني إ ذ ا أ ك ر ى ارى ا ل أ ر ض فيها د و ل ة م ض ر ي ة يكون دم الباغي عداوتها مضرا و أ ر د ي ة بيضا تبدل أ ه ل ه ا يحكمك رب الناس أ ر د ي ة خضرا وقد زعموا ان القران مغير ملوك بني النضر الالى أ ملك النضرا وما اعفت الايام بدوا من الردى ولا حضرا فاسال بدا عنه و ا ل ح ض ر إ اذا حان يومي فالاوسد بموضع من الارض لم يحفر به احد قبرا هم الناس إ ن جازاهم الله بالذي توخوه لم يرحم جهولا ولا حبرا يرى عنه في قرب حي وميت من ا ل إ ن س من جلى سرائرهم خبرا فيا ليتني ن ا أ ش ه د الحشر فيهم إ ذ ا بعثوا شعثا رؤوسهم غبرا إ ذ ا تم فيما تؤنس العين مضجعي فزدني هداك الله من س ا ع ة شبرا و إ ن س أ ل و ا عن مذهبي فهو خ ش ي ة من الله لا طوقا ابث ولا جبرا أ س ر ك أ ن كانت بوجهك وجنه س م ي ة عير تحمل المسك و ا ل أ ط ر ى وما علم ا ل أ غ ر ا ض خاطر ح ن د س يعد له غاو يعانده الخطرا فلا القطر آ و ا ه ولا القطر ضمه ولا هو ممن يسحب الوشي والقطرا اعيش ب إ ف ط ا ر وصوم و ي ق ف ة ونوم فلا صوما حمدت ولا صدرا إ ذ ا آ م ن ا ل إ ن س ا ن بالله فليكن ل ب ي ب ا ولا يخلط ب إ ي م ا ن ه كفرا إ ذ ا نفرت جسم عن الجسم لم تعد إ ل ي ه ف أ ب ع د بالذي فعلت نفرا ك أ ن وليدا مات قبل سقوطه على ا ل أ ر ض ناج من حبالته طفرا تمنيت أ ن ي بين روض ومنهل مع الوحش لا مصرا أ ح ل ولا كفرا يقولون مسك الجفر اودع ح ك م ة إ ذ ا كتبت أ ط ر ا س ه ا ملئت جفرا و غ ا ف ر ة ف ي ن ي ق ة رضعت غ ن ا ك م غ ف ر ة في النيق م ر ض ع ة غ ف ر ة متى م ل أ ت كفيك دنياك أ ر س ل ت ملما يعيد الكف من جودها صفرا أ م ن ام دفر تبتغون ع ط ي ة وقد فرقت فيهم سلالتها دفرا وكم من عفير الوجه بين أ د ي م ه ا وقد كان يرمي قبلها ا ل أ د م والعفرا غدوت مع ا ل أ ح ي ا ء مدحان مولدي إ ل ى اليوم مان ا ف ك في داب سفرا وربك عم الوهد بالرزق والربا وامطر بالموت العمائر والقفرا و إ ن حبب الله الحسام إ ل ى ا م ر ء حباه به في كل م ف ز ع ة خفرا وصير جفنا جفنه وغراره غرارا لعينيه وشفرته شفرا وقد ظفرت فرعا ك ر ي م ة معشر فما حل إ ل ا الغاسلات له ظفرا دنانيرها من كفها لتعبد و أ ل ق ت دنانيرا براحتها صفرا إ ذ ا هجرت زيرين زير أ و ا ن س وزير غناء فهي ر ا ج ي ة ع ف ر ا وردنا بلا وفر ديار حياتنا ونترك فيها يوم نرتحل الوفرى ولو لم يقدر خالق الليث فرسه لمطعمه لم يعطه الناب والظفرى تطور وتنبري ت والزمان حوادث الليالي لا ب ق على ظهرها شفرا ولا ريب في مهوى الرفيع إ ل ى الثراء ولو أ ن ه جار السماكين ء و ا ل غ ف ر ا ولو أ ن أ ب ر ا ج السماء بروجه لبدر منها غير ممتنع ج ف ر ا عجبت لرق ض م ن ا المين بعدما تخيره قوم لتوراتهم سفرا كما وسق الراح السقاء وربما يضاهي مزادا من مشاربهم و ف ر ا لقد أ ص ب ح ا ل دنياك من فرط حبها ترينا كثيرا من نوائبها نزرا ولو ظهرت أ ح د ا ث ه ا لسمعتها تغيض أ و عاينت أ ع ي ن ه ا قزرا تواصلنا رنيا وتوسعنا اذى وتقتلنا ختلا و ت ل ح ب ن ا شزرا ولا ريب عند اللب في أ ن خيرها بكي و إ ن أ م س ت مصائبها وزرا وقد جهزت للعقل راحا تغوله فدعا ولا تشرب قلاء ولا مزرا ولو أ ن ه ا ج ل ا ب ة العفو خلتها حراما ف أ ن ا وهي ت ج ت ل ب الوزرا إ ذ ا زارت الشرب المراجيحها ت ك ت فلم تترك فيهم إ ز ا ر ا ولا ازرا ل البرا ب في الخير وإن سكن إذا هو جاء الخير لم يعدم بمنة وما ساء فيها النفس أ ض ع ا ف ما سرا يلاقي حليف العيش ما هو كاره ولو لم يكن إ ل ا الهواجر والقرا نوائب منها ع م ة الكهل والفتى وطفل الورى والشيخ والعبد والحرا إ ذ ا وصلت بالجسم روح ف إ ن ه ا وجثمانها ت ص ل الشدائد والضرا بدا فرح من معرس أ ف م ا درى بما اختار من سوء الفعال وما ج ر سعى آ د م جد ا ل ب ر ي ة في أ ذ ن ل ذ ر ي ة في ظهره تشبه الذرا تلا ل ن ا س في النكراء نهج أ ب ي ه م وغر بنوه في ا ل ح ي ا ة كما غرا يقول ا ل غ و ا ت الخضر حي عليهم عطاء نعيم ليل من الفتن خ ض ر ا ولو صدقوا من فك في شر ح ا ل ة يعاني بها ا ل أ س ف ا ر اشعث م ه ب ر ا ولكن من أ ع ط ا ه م الخبر افترى و أ ل ف ي مثل السيد أ ج م ع و ا ف ت ر جنى قائل بالمين يطلب ث ر و ة ويعذر فيه من تكذب مضطرا خذا ل آ ن فيما نحن فيه و خ ل ي ه غدا فهو لم يقدم و أ م س فقد م ر لنفسي ما أ ط ع م ت لم يدر آ ك ل سواي احلوا جاز في الفم أ م ر ا ومن شيم ا ل إ ن س العقوق وجاهل محاول بر عند من أ ك ل ا ل ب ر عجبت لهذ الشمس يمضي نهارنا إ ذ ا غربت حتى إ ذ ا طلعت كرا لها ناظر لم يدر ما س ن ة ا ل ك ر ولا ذر مذ قال المليك له ذرا وساعاتنا كالخيل تجري إ ل ى مدى حوالك دهما لا م ح ج ل ة غرا نعيم ط م ا عند م ر ئ ومسخر له بمجال الحوت يلتمس الدرا سواي الذي أ ر ع ى السوام وساقه وبالجد لا بالسعي أ ح ت ل ب الدرا ومن ذا الذي ينضو لباس بقائه نقي بياض لم يدنس له زرا تعال الذي صاغ النجوم ب ق د ر ة عن القول أ ض ح ى فاعل السوء مجبرا أ ر ى عالما يشكو إ ل ى الله جهله وكم من برا يعلو فيخطب من برا هم القوم سافوا عن برا بمعاطس فخافوا وسافوا بالصوارم عن برا يعيش الفتى ما عاش كالضج لم يفد بدنياه إ ل ا أ ن يعال ويكبرا ولم يدر لما أ ن أ ت ا ه ا ولا د ر ا إ ل ى أ ي ن يمضي فاستكان مدبرا إذا طلع الشيب الملم طلع فحيه ولا ترض للعين الشباب المزورا لقد غاب عن ف و د ي ك خمسين ح ج ة ف أ ه ل ا به لما دنا وتسورا فمن عثرات المرء ف ا ل ر أ ي أ ن ه إ ذ ا ما جرى ذكر الخضاب تشورا جوارك هذا العالم اليوم ن ك ب ة عليك وليس البين عنه ميسرا سيعلم ذاك المدعي ص ح ة الهدى متى كان حق اينا كان اخسرا ذ ا ودك الانسان يوما ل خ ل ة فغيرها مر الزمان تنكرا ويشرب ماء المزن ك ما دام صافيا ً ويزهد فيه وارد إ ن ت ع ك ر وما زال فقر المرء ي أ ت ي على الغنى ونسيانه مستدركا ما ت ذ ك ر شرابك بئس الشيء سر و إ ن م ا أ ف ا د سرورا باطلا حين أ س ك ر ا وفي الناس من أ ع ط ى الجميل ب د ي ه ة وظن بفعل الخير لما ت ف ك ر فخف قول من لاقاك من غير سالف حميد ف أ ب د ى بالنفاق تشكرا وكم أ ض م ر المصحوب مكرا بصاحب ف أ ل ف ى قضاء الله أ د ه ى و أ م ك ر يقوم عليه ا ولو غدا سليما ل أ ج ر ى شاو غي وبكرا اتت جامع يوم ا ل ع ر و ب ة جامعا تقص على الشهاد بالمصر أ م ر ه ا فلو لم يقوموا ناصرين لصوتها لخلت سماء الله تمطر جمرها فهدوا بناء كان ي أ و ي ب ن ا ء ه فواجر أ ل ق ت للفواحش خمرها و ز ا م ر ة ليست من الرب د خضبت يديها ورجليها تنفق زمرها أ ل ف ن ا بلاد الشام الف و ل ا د ة نلاقي بها سود الخطوب وحمرها فطورا نداري من س ب ي ع ة ليتها وحينا ل نصادي من ر ب ي ع ة ن م ر ه ا أ ل ي س تميم غير الدهر سعدها أ ل ي س زبيد أ ه ل ك الدهر عمرها وددت ب أ ن ي في عمايه فارد تعاشرني ا ل أ ر و ى ف أ ك ر ه قمرها أ ف ر من الطغوى إ ل ى كل ق ف ر ة اوانس طغياها و آ ل ف قمرها فاني أ ر ى ا ل آ ف ا ق دانت لظالم يغر بغاياها ويشرب خمرها ولو كانت الدنيا من ا ل إ ن س لم تكن سوى مومس أ ف ن ت بما ساء عمرها تدين لمجدود و إ ن بات غيره يهز لها بيض الحروب وسمرها وما العيش إ ل ا ل ج ة باطليه ومن بلغ الخمسين جاوز غمرها وما زالت ا ل أ ق د ا ر تترك ذنها عديما وتعطي م ن ي ة النفس غمرها إ ذ ا يسر الله الخطوب فكم يد و إ ن قصرت تجني من الصاب تمرها ولولا أ ص و ل في الجياد كوامن لما آ ب ت الفرسان تحمد ضمرها اذا ردنت فيما يعود لطفلها بنفع فامرها ورج امارها وجنتك الاولى عروسك وافقت رضاك فان اجنتك فجن ت ثمارها وما هذه الدنيا باهل و د ي ع ة فلا ت أ ت منها قد عرفت امارها ولا احمد البيضاء تشرب محضها وتسقي بنيها والنزيل سمارها وتترك جمر الزوج يخبو ل ر ح ل ة إ ل ى الركن والبطحاء ترمي جمارها و أ و ل ى بها من بيت م ك ة بيتها إ ذ ا هي قضت حجها واعتمارها متى شربت خمرا فلست بامن عليها غويا أ ن يحل حمارها و ق د عريت ب ا ل ك أ س من كل ملبس جميل و أ ل ق ت في حشاك ق م ا ر ه ا مع القمر الساري تعلق ودها فما بذلت للخل إ ل ا قمارها وخير النساء الحاميات نفوسها من العار قبل الخيل تحمي دمارها أراني غمرا بالأمور غمرا ولم أزل أ ج و ب دجاها أ و أ خ و ض غمارها و أ ف ض ل من مزمار شرب ن ع ا م ة تكرر في ا ل س ه ب الرحيب زمارها أ ر ي د من الدنيا خمود شرورها فتوقد ما بين الجوانح نارها تظللني في مهمه بعد مهمه عدمت به أ ن و ا ر ه ا ومنارها وتظهر لي مقتا و أ ض م ر حبها ك أ ن ي جهول ما عرفت شنارها إ ذ ا ركبت إ ج ا ر ه ا و ر أ ي ت ه ا تكلم يوما في التستر جارها فبادر إ ل ي ه ا البته و ه ج ر وصالها وقل تلك عنس حل راع هجارها وان شاجرت فابن لها او ك ر ي م ة عليها فياسرها وخلي شجارها اذا شئت يوما ان تقارن ح ر ة من الناس فاختر قومها ونجارها فمنهن من تعطي الرباح عشيرها ومنهن من تنبي بخسر تجاركا ان التجارب طير ت أ ل ف الخمرا يصيدها من أ ف ا د اللب والعمرا كم جزت شهرا وكم جرمت من س ن ة وما أ ر ا ن ي إ ل ا جاهلا غمرا والغي كالنجم عريانا بلا ستر وللحقوق وجوه أ ل ب س ت خمرا أ ل ا س ف ي ن ة أ و عبرا أ م د له كفي ف أ ن ج و من شر لها غمرا فلا يغرنك من قرائنا زمر يتلون في الظلم الفرقان و ا ل ز م ر يقامرون بما أ و ت و ه من حكم وصاحب الظلم مقمور إ ذ ا قمرا يبدي التدين محتالا ضمائره غير الجميل إ ذ ا ما جسمه ضمرا يشدو مزامير داود ويفضله في النسك نافق مزمار له زمرا ولا تشيفا على دار لتنظرها فمن أ ش ا ف على قوم كمن دمرا يوفي على المنبر العالي خطيبهم و إ ن م ا يعظ الاساد و ا ل ن م ر ق هم السباع إ ذ ا عنت فرائسها وان دعوت لخير حولوا حمرا قد صدق الناس ما ا ل أ ل ب ا ب تبطله حتى لظنوا عجوزا تحلب ا ل ق م ر أ ن ا ق ة هو أ م ش ا ه فيمنحها عسا تغيث به ا ل أ ض ي ا ف أ و غمرا وحدثتك رجال عن أ و ا ئ ل ه ا فاسمع أ ح ا د ي ث مين تشبه السمرا رجوت أ غ ص ا ن سدر أ ن ت ض ل ل ن ي وقد تقلص منها الظل وانشمرا يخالف الطبع معقول خ ص س ت به فاقبل إ ذ ا ما نهاك العقل أ و أ م ر ا والدار تدمر من كل وما غرضي كون بتدمر لكن منزل دمرا و ا ل إ ن س أ ش ج ا ر ناس أ ث م ر ت مقرا و أ ك ث ر القوم شاك يفقد الثمرا وما التقي ب أ ه ل أ ن تسميه برا ولو حج بيت الله واعتمرا والقلب يغري بما تهدي الرياح له كحملها الريح من زيد إ ل ى عمرا ثب من م ط ر إ ذ ا لم تستطع سربا وتبش بها ي ل ت م ي م ي الذي ط م ر ما يفتا المرء و ا ل أ ب ر ا د يخلقها باللبس عصرا إ ل ى أ ن يلبس الكبرا وذاك برد إ ذ ا ما ج ت ا ب ه رجل أ ل غ ى الحبور و أ ل ق ى بالفم الحبرا يا ساكن ا ل أ ر ض كم ركب س أ ل ت ه م بما فعلتم فلم أ ع ر ف لكم خبرا زالت خطوب فلم تذكر شدائدها والعود ينسى إ ذ ا ما ا ع ف ي ل دبرا ولن تصيبوا من الدنيا سوى صبر حتى تكونوا على أ ح د ا ت ه ا صبرا وحبها وهي مذ كانت م ح ب ب ة أ ق ا م داوود يتلو ليله الزبرا دنياكم لكم دوني حكمت بها حكم ابن عجلان يجنيها الذي أ ب ر ا أ م ا رايت فقيها المصر أ ق ب ل من دفن الصديق فلم يوعظ بمن قبرا أ ن ت ابن وقتك والماضي حديث ك ر ا ولا ح ل ا و ة للباقي الذي غبرا ويعبر الحي بالخالي فيعبره وكم ر أ ى ذات أ ل و ا ن فما اعتبرا اذا وفت لتجار الهند ف ا ئ د ة فاجعل مع الله في دنياك متجرا ودين م ك ة طاوعنا ائمته عصرا فما بال دين جاء من هجرا والسعد يدرك أ ق و ا م ا فيرفعهم وقد ينال إ ل ى أ ن يعبد الحجرا وشرفت ذات أ ن و ا ط قبائلها ولم تباين على علاتها ا ل ش ج ر ة فاترك ت ع ا ل ب إ ن س في منازلها ودع ت ع ا ل ب وحش تسكن الوجرا وما ت ع ا ل ب في قيس ولا يمن إ ل ا ت ع ا ل ب دجن تنفض الوبرا أ ت ز ج ر و ن أ م ي ر ا أ ن يكلفكم ضيما فيحمد غب الشان من زجرا قد كان يحسن في داجي شبيبته حتى إ ذ ا لاح فجرا شيبه فجرا ف إ ن علباء المدعو في أ س د ساق الحمام ف أ س ق ى ماءه حجرا كاد العذاب من الخضراء يمطرنا وكادت ا ل أ ر ض ترغو تحتنا ضجرا إن صح جسم ف إ ن الدين منتكس تظنه كل حين مدنفا اجرا فوارس الدهر جاءت تسبق النذرا ك أ ن م ا هي خيل تنفض العذرا فاجعل شعارك حمد الله تذكره في كل دهرك واستشعر به حذرا واعذر سواك ف أ م ا النفس إ ن جرمت فانقم عليها ولا تقبل لها عذرا وكثره القول دلت أ ن صاحبها أ ل غ ى وبذر فاهجر واتق البذرا ف إ ن في الطير ذا ريش به ضرع إ ذ ا أ ف ا ق ت أ ط ا ل النطق و ا ل ه د ر ت أ خ ر الشيب عني مثل مقدمه على س و ا ي ة ووقت الشيب ما ح ض ر وكم تعدت يبيس الارض ر ا ع ي ة من السوام ورامت عينها الخضرا واطول الحين يلفى مثل اقصره ف ا س أ ل ربيعه عما قلت او مضرا اما ا ل ح ي ا ة ففقر لا غنى معه والموت يغني فسبحان الذي ق د ر لو أ ن ص ف العيش لم تذمم صحابته وما غدرنا ولكن عيشنا غدرا غفران ربك هل تغدو م ؤ م ل ة أ غ ف ا ر ش ا ب ة أ ن تدعى بها فدرا ام خص ب ا ل أ م ل المبسوط كل ف ت ن من آ ل حواء ينسي ورده الصدرا يا صاحب ما خدرت رجلي ف أ ش ك و ه ا ولم أ ز ل والبرايا تشتكي الخدرا ليلا من الغي لا أ ن و ا ر يطلعها فالركب يخبط في ظلمائه الغدرا لا تقربا جدريا م ا أ ر د ت به داء يراى بل شرابا مودعا جدرا زفت إ ل ى البدر والدينار قيمتها عند السباء وكانت تسكن المدرا والخير يندر تارات فنعرفه ولا يقاس على حرف إ ذ ا ندرا وكم مصائب في ا ل أ ي ا م ف ا د ح ة لولا الحمام لعدت كلها أ د ر ى الدين هجر ا ل ف ت ل ا ل ذ ا ت عن يسر في ص ح ة واقتدار منهما عمرا والحلم صبر أ خ ي عز لظالمه حتى يقول اناس دل أ و قمرا والغمر ي أ ت ي غمار اللج يحسبها ضحضاح ماء فنلفيه وقد غمرا و ا ل ض ب ي اشجع من ليث ومن نمر إ ذ ا أ ل م يضاهي الليث و ا ل ن م ر ومن عناء الليالي خادم ض غ ن إ ن يامر ا ل أ م ر يفعل غير ما امرا يذوي الربيع وتخضر البلاد له ونحن مثل سوام نرتعي الخضرا ولا ن ت ب ا ه ل إ ن س من رقادهم إ ل ا إ ذ ا قيل هذا الموت قد ح ض ر وما القبائل إ ل ا في مقابله جيش ا ل م ن ي ة من عدنان او مضرا لا يوقد النار ذاك الحي في اثري فلست اوقد في اثارهم نارا حذف السفاه يرى اقمار حندسه دراهما ويظن الشمس دينارا لو يوزن ا ل إ ث م فيه كان ق ن ط ا ر ا يبغي التشبث ب ا ل أ و ق ا ت جائزها هيهات ما الوقت إ ل ا طائر طارا فازجر خواطر نفس غير م ح س ن ة و ق د تجشم في دنياك أ خ ط ا ر ا والناس يجزون بالسوءات أ ن ف س ه م حتى ي ق ض و ا من ا ل أ ش ي ا ء أ و ط ا ر ا وهجر ل ذ ة حين غير د ا ئ م ة يرد بالمنطق المتفال معطارا وقد تكون ايادي القوم ب ا د ل ة حتى تعد مع الامطار امطارا ان صمت عن م أ ك ل العادي ومشربه فلا تحاول على الاعراض افطارا وان اطيب من مسك ومن قطر الا تطور لدار السوء أ ق ط ا ر ا يا نحل إ ن ش ا ر شهدا منك مكتسب فحسبه أ ن بعد الموت إ ن ش ا ر ا وما أ س ر لتعشير الغراب أ س ا ولا أ ب ك ي خليطا حلت ع ش ا ر ا ولا توهمت أ ن ث ى الانجم ا م ر أ ة ولا ظننت سهيلا كان عشارا ولست أ ح م د بشرى وهي ك ا ذ ب ة ولا أ و ا ف ق حمادا وبشارا ابعد من الناس تطرح ثقل أ ل ف ت ه م ولا ترد لك أ ع و ا ن ا و أ ن ص ا ر ا ولا تحاول من قوم إ ذ ا صحبوا اذكوا لرغمك أ س م ا ع ا و أ ب ص ا ر ا لما تبينت طول الدهر طال به فكري ف أ ش ع ر هذي النفس إ ق ص ا ر ا يا لهف كم مدن أ م ل ا ك غدون فلا فيه وكم فلوات عدن أ م ص ا ر ا والله أ ك ب ر لا يدنو القياس له ولا يجوز عليه كان أ و ص ا ر ا لا ملك لي و أ ر ى الدنيا تحاصرني وما ح ج ش ت ولا لاقيت إ ح ص ا ر ا قر البخيل ف أ م س ى من تحفظه يلقي على الجسم دينارا فدينارا يشكو الشتاء فيرجو ان يدفئه اوقد صلاءك ليس العسجد النارا كم يسر الامر لم ت أ م ل تيسره وكم ح ذ ر ت فما وقيت محذورا فاغفر ذنوبا لتجزى بعد م غ ف ر ة واعذر لتصبح بين الناس معذورا اقاتلي الزمان قصاص عمد لاني قد قتلت بنيه خبرا ولم اسفد دماءهم ولكن عرفت شؤونهم كشفا وسبرا غدوت وريبه فرسي رهان يجيد نوائبا واجيد صبرا ك أ ن نفوسنا إ ب ل صعاب براها عقلها والعيس تبرا وكم ساع ليحبر في بناء فلم يرزق بما يبنيه حبرا ك أ م القز يخرج من حشاها ذرى بيت لها فيعود قبرا لعلك منجزي اغبار ديني إ ذ ا قمنا من ا ل أ ج د ا د غبرا وحافر معدن لاقى كبارا وكان عناؤه ليصيب تبرا توافقنا على شيم خساس فما بال الجهول يسر كبرا فهذا ي س أ ل البخلاء نيلا وهذا يضرب الكرماء هبرا جلوس المرء في وبر مليكا نظير طلوعه في الهضب وبرا ودعواك الطبيب لجبر عضو أ خ ف عليك من دعواك جبرا وما يحمي الفتى كبرا وزردا بموت لبسه زردا وكبرا نقضي وقتنا ب غ ن ا وعضم وننفق لفظنا همسا ونبرا إ ل ى الخلاق أ ب ر ا من لسان تعود أ ن يروع الناس أ ب ر ا ومن يبدع طويا في سهول فلا يترك مع الطارين زبرا ك أ ن في بحار من خطوب وليس يرى لها الراؤون عبرا أ م ر ت هذه الدنيا ومرت وامرارا أ ا ن ب ل ا مرورا و أ غ ر ا ن ا بها طبع لئيم و أ ع ط ت من حبائلها غرورا قرتك من القرى وقرت بهلك و أ ق ر ت ا ب أ ه ا وقرت شرورا أ ي ل ب ت لي ف أ ذ ك ر ه زمان ف إ ن ي خلته نسي السرورا